فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين رواه أحمد والترمذي وصحاها ولأحمد وأبي داود وابن ماجس هذا المعنى من رواية أبي بن كعب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمر الزينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر غير الأخبية فقال الجر يريدنا فأمر بخبائه تفوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكفت العشر الأواخر من شوال روان الجماعة من الترملي لكن له منه فأنا إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف كرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة ووارض ماجه وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغجر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتفاً. وعنها أيضاً قالت إن كنت لأدخل لا البيت للحاجة والمريض والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا معرض. وعن صفيه بنت بنت رضي الله عنها قالت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي لأذربني وكان مسكنها في دار وسامة بن زيد متفق عليهن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في المريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه الله أبو وعن عائشة قالت السنة على المعتكد أن لا يعود مريضا ولا يشد ولا جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع الله وعن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت نظرت في الجائلية أن أعتكد ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بندرك متفق عليه وزاد البخاري فاعتكد ليلة وعن ابن عباس أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكد الثيام إلا أن يجعله على نفسه فأره الدار القطني وقال رفعه أبو بطر السوسي وغيره لا يرفعه وعن فذيفة أنه قال, أنه قال لبن مسعود لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المسجد إلا في المساجد للصلاة. أو قال في مسجد الجماعة رواه سعيد في سننه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحالة تقدم وربما وضعت فشة تحتها من الدم. رواه البخاري. وفي رواية اعتتس معهم, معهم رأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة وقتشت تحتها وهي تصلي رواه أحمد والبخاري وأبو داود الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> الاعتكاف أولا هو من السنن المشروعة لمن استطاع الاعتكاف ولا يكون واجبا إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بحيث ينذر نذرا فأن يقول نذفت اعتكاف يوم أو يومين أو أسبوعا أو شهرا ونحن ذلك فإنه يصبح واجبا وإذا أراد أن يدخل المعتكف دخل من صبيحة اليوم حتى يعتبر اليوم محشوبا له إذا نذر عددا معينا ودخل من الفجر معتكفه فيحشب من اليوم الذي دخل فيه معتكفه وثانيا أن أفضل الاعتكاف وأتمه أجرا في العشر الأواخر من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على ذلك واعتكفنا أجوائه من بعده واعتكف أجوائه من بعده فهو من السنة المؤكدة والفضائل العظيمة التي تترتب عليها الأجور الكثيرة ثالثا أن الاعتكاف لا حد لأكثره وأقله لبث في مسجد ولو ساعة بنية الاعتكاف أقله لبس في مسجد بنية الاعتكاف ولو ساعة راحلة يسمى معتكفا لكن ينوي في المسجد, في المسجد ينوي به الاعتكاف ورابعا أنه على القول الصحيح لا يشترط أن يكون بصوم ولا يشترط أن يكون في جامل بل يجوز أن يعتكف بدون صوم وأن يعتكف في مسجد جماعة والذين استحبوا أو قالوا لا اتكاف إلا في جامع لحظوا ما وهو وهو لألا تفوته صلاة الجمعة أما الجماعة لا تفوت لكن الجمعة لا تقام إلا في جامع فلحظ بعض العلماء هذا الأمر وقالوا لا اتكاف إلا في جامع أي لأن لا يأتي بشنة ويغيئ فريضة، ولأنه ليس للمعتكف أن يذهب مكانا بعيدا عن محل اعتكافه فيفوت يفوت اعتكافه فيستحب لمن سيأتي عليه يوم الجمعة وهو معتكف أن يكون اعتكافه في مسجد جامع تصل فيه الجمعة لئلا تفوته الجمعة فإن قدر واعتكف في مسجد جماعة واتع عليه يوم الجمعة فلا بد أن يذهب ليصلي الجمعة ويعود إلى معتكفه ولا حرج عليه لأنه ربما يصعب عليه ويأسر عليه الجامع ويشهل له الاعتكاف في مسجد الجماعة فيلحق صلاة الجمعة والذهاب اليها بما بما يطلبه الانسان لقضاء حاجته يلحق به الخروج الى مسجد الجمعة يلحق بهذا الامر اي لا يخرج الا لقضاء حاجة وهذه من الحوائج التي يحرص عليها لتغضى ولا حرج عليه وأما الصوم فلا يشترط. بدليل قول عمر رضي الله عنه إني نذرت في الجاهلية أن أصوم ليلة آسف نعتكف ليلة والليل ليس فيه صوم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنعمرك، فلو كان لا اعتكاف إلا بصوم، لا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ من هذا الحديث أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، ولكن إذا اجتمع الاعتكاف والصوم فهو أعظم أجر وأكمل. هذا هذه من ناحية ومن ناحية أخرى ما يحضر على المعتكف يحظر عليه إذا دخل معتكفه ألا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان كبول وغائر وأكل ولبس ثوب من بيته ثم يعود فورا ثانيا يحضر عليه جماع النساء ومباشرة جماع زوجته ومباشرته بقول الله تعالى ولا تُبَاشِرُهُمَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المساجد. ثالثا يحضر عليه ايضا عيادة المرضى وتشيع الجنائز وما في حكمهما من الذي يخرجه عن مؤتكفه فيطول الزمن وأما مس المرأة زوجها وهو مؤتكف بدون مباشرة فلا حرج من ذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترجله. رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مؤتكف وهي في حجرتها يناولها رأسه فترجله وهذا يدل على أن المش بدون شهرة لا يبطل اعتكار ولا محظور فيه نعم اذا بعد يومين ثلاث أصابه عبر صرعي له له له ذلك لأنه ما نذرها نذر لا ما ولا, حدد ولا حدد ما علي أبدا هو حر نعم بابو ليت بابو ليت باب الاجتهاد في العشر الأواقر وفضل ايام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواقر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المعذر متفق عليه ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواقر ما لا يجتهد في غيرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيماناً وحساباً غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله رأيت إن علمت أي ليلة الليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إن تعفون تحب العفو فعف عنني رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه وقال في أرأيت إن أفضت ليلة القدر وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى رضي الله عنهما أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشف علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر فقال عليك بالسابعة الله رحمة وعن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القزر قال ليلة سبعين وعشرين الله أبو داود وعن زر بن فبيش قال سمعت أبي بن سعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاف ليلة القزر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني لا أعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هي ليلة سبعين وعشرين وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بإضاء لا شعاع لها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والسربلي وصفها وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتتف العشر الأول من رمضان اعتتف العشر الأول من رمضان ثم اعتتف العشر الأوسط في قبة تركية على شدتها حصير فأخذ الحصير بيده فنحها في ناحية القبة ثم أطبع فأسه وتحدم الناس فدنوا منه فقال إني اعتتفت العشر الأول الألتمس هذه الليلة ثم اعتتبت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف بل يعتكف فاعتكف الناس معه قال إني أريتها ليلة وكف وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة 21 وقد خام إلى الصبح فمطرت السماء فوسف المسجد فأبصبت الطين والماء فخرج هنا فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروسة أنفه في الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواثر متفق عليه لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول وعن عبد الله بن أونيسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم انشيتها وأراني أصبذ صبيحتها في ماء وطيل قال ومتدنا في ليلة 23 فطلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه والله أحمد ومسلم وزاد وكان عبد الله بن أوليس يقول 23 وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت مسوها في 9 بقين أو 7 بقينة أو 5 بقينة أو 3 بقينة أو آخر ليلة قال وكان أبو بكرة يصلي في عشرين من رمضان صلاته في شائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد الله أحمد والترمذي وصحاها وعن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت بنتي ليلة القدر وإني, وإني أردت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان فنسيتها فلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والخامسة والتابعة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلموا بالعدل منا فقال أجل نحن أحق مذاك منكم قال قلت ما التاسعة والخامسة والتابعة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تريها 22 فهي التاشعة فإذا مضت 23 فالتي تريها السابعة فإذا مضت 25 فالتي تريها الثامثة رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواقع من رمضان ليلة القدر ليلة القدر في ساسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه أحمد والبخاري وأبو داود وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع يمضين أو في سبع يبطين يعني ليلة القدر رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع قول ليلة القدر في المنام في السبع الاوامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أروي ياكم قد تواتف في السبع الاوامر. ومن كان متحرياً سئل في السبع الاوامر. أخرجاه. ولمسلم قال قولي يا رجل أن ليلة القدر لي ليلة سبعة وعشرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أروي ياكم في العشر الاوامر. فطلبوا في الوثي منها.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 ومنها ليلة القدر. أولا شهر رمضان أفضل الشهور إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله أفضلها شهر رمضان لما خصه الله به من الفضل وهو من خصائص هذه الأمة على هذه الكيفية وفي صيامه من الفضل ما جاء ذكره في الأحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا قفر له ما تقدم من ذنبه وقوله عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فن الصائم أطيب عند الله من ريح المس وقوله عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريام لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا أغلق وثبت وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مرضة الشياطين ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقفل هذه نصوص ستدل على فضل هذا الشهر العظيم الذي فرض الله عز وجل صيامه وشن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بكثرة جراءة القرآن والصلاة فيه والمدارسة بالقرآن الكريم مع تفهم المعاني وبعض لياليه أفضل من بعض فأفضل الليالي العشر الأخيرة منه وأفضل العشر ليلة القدر وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان على القول الصحيح واختلف العلماء في تعيينها على أربعين قولاً وخلاصة الاختلاف أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى فقد تكون في سبعين وعشرين من الشهر وقد تكون في تسعين وعشرين وقد تكون في خمسين وعشرين أو ثلاثين وعشرين أو إحدى وعشرين هذه أصح الأحاديث وردت في هذا العدد فمن اجتهد في العشر الأخيرة في كلها نال هذه الليلة وحصل على الأجر وهو من أهل التوحيد والصلاة وأهل الاقتصار على الحلال وتجنب الحرام نال فضلها وفضلها عظيم ذكره الله عز وجل في سورة كاملة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أي العبادة فيها أفضل وأكمل أجرا من العبادة من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وإذا حسبت الألف الشهر وجدتها تزيد على 82, على 82 سنة ولم يكن هذا الفضل لأمة من الأمم مثل ما كان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لقصر أعمارها ولفضل نبيها على الرسل والأنبياء ولفضلها أيضا على سائر الأمم كما دل على ذلك القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا كنتم خير أمة أخرية للناس أنتم توففون شبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل فالآيات والأحاديث متفقة على فضل هذه الأمة أي الأمة الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وتابعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به بقدر استطاعتهم لأنما كل أمة الإجابة تتناولهم الآية الكريمة كنتم خير أمة لأن من أمة الإجابة من انحرف عن منهج الحق وهم الفرد الهالك الذين انحرفوا عن منهج الكتاب والسنة بفهم السلف هؤلاء من أم من أمة الإجابة التي لم تنج منها نجاة خالصة إلا طائفة واحدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة والتي قال فيها هي ما أنا مثل ما هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هؤلاء أهل النجاة نجاة مطلقة وبقية الفرد اثناثين وسبعين فرقة كلها في النار منهم من هم من اهل القلود في النار وهم الذين وقعوا في البدع المكفرة كعبادة القبور والاستغاثة بغير الله عز وجل والذف لغير الله والنذر لغير الله مع الصلاة والصيام والذكر وغير ذلك لكنهم أتوا بما يثبط أعمالهم وهو الشرك الأكبر وهم من أمة الإجابة فقسم من أمة الإجابة قسم من أمة الإجابة يلحقون بالكفار لأن بدأهم مكثرة وقسم من أمة الإجابة أيضا تحت المشيئة خلطوا عملا صالحا آخر سيئا وقعوا في محدثات وفي موذكات ولكنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام فهؤلاء وإن عاقبهم الله عز وجل فلا يكونون من الخالدين في النار وإنما يعاقبهم الله بقدر ما جنوا وهذا هو مكتبى النفوس نفوس الوعد والوعيد وأما الناجي نجاة مطمئة لا يدخلون النار ولا تمسهم ولا يسمعون حديثا. فهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من صحة الاعتقاد وحسن العمل وحسن الخلق والتعامل وإن وقعوا في أخطاء فالله عز وجل يغفر ذنوبهم ويكفرها بمكفرات جاء ذكرها في القرآن والسنة ومنها التوبة ومنها الأعمال الصالحة من طهارة وصلاة ونوى في العبادات على اختلاف أنواعها وما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يضع كنفه على أبده المؤمن يوم القيامة يعني يستر يضع شفره على أبده المؤمن يوم القيامة فيقول أبدي عملت كذا وعملت كذا وهو يعترف يكرره بذنوب عملها فيقول الله عز وجل له سكرتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فلا يدخل النار ولا يسمع حسيثها لأنه من أهل الإيمان والاستقامة وإن حصل منه شيء من التبصير أو في خطأ إلا أن الله سبارك وتعالى رحم ضعفه ولم يمس على الكبائر فالشاهد من هذا في أن الله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم ولا يدل هذا على أن كل أمة محمد يعني ثالمة من الكفر بل الكثير من أمة محمد كفار اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة والمشركون الوثنيون هؤلاء كلهم من أمة محمد أمة دعوة بمعنى أنه بعث إليهم جميعا إلى الأشود والأحمر والأبيغ والعربي والعجمي والذكر والأنثى من يوم بعث أنجل الله عليه الوحي وقال له يا أيها المدفر قم فأنذر من تلك الليلة إلى يوم القيامة من كان على وجه الأرض فهو من أمة محمد شاء أم أبا آمن به أو لم يؤمن فمن لم يؤمن به فهو من أمة الدعوة ومن آمن به فهو من أمة الإجابة وأمة الإجابة هي التي تنقسم إلى هذه الأقسام 73 فرقة 72 في النار ووحدة في الجنة والإثنتان والشبعون الفرقة منهم من يكونون خالدين مخلدين في النار وهم الذين وقعوا في البدع المكفرة الكفر الأكبر ومنهم من هم تحت المشيئة الإلهية فإذا عذبهم الله فلا يكونون خالدين وإنما يعذبون بقدر ما جنوا ويخرجهم الله من النار إلى الجنة كما هو مكتبى نصوص الوعد الكريم من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام دراء قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العسفري عن عكريمة عن ابن عباس قال لراتك إلى معات إلى مكة هذه معنى في قوله تعالى إن الذي فرض عليك فالقرآن لرادك إلى معاد الله لا تحتمل معنيين تحتمل إلى مكة كما اختاره البخاري وتحتمل إلى معاد أي أي يوم القيامة الذي أخبرنا الله عز وجل عنه نعم الشيخ قال هنا الحافظ إلى الجنة لرادك إلى معاك قال إلى الجنة وإسناده ضعيف ومن وجه آخر قال إلى الموت وإسناده لا بأس به بش ويأت التفسير بش قال سورة العنكبوت. قال مجاهد مُستفسرين ضلل وقال غيره أعد. سورة العنكبوت. قال مجاهد مُستفسرين ضلل وقال غيره الحيوان والحي واحد. فليعلمن يعلم من الله فلا يعلم. فلا يعلم من الله علم الله ذلك. إنما هي بمنزلة فلا يميز الله بقوه ليميز الله الخبيث أثقالا مع أثقالهم أوزارا مع أوزارهم. نعم. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى صورة ألف لام غلبة الروح فلا يربو من أعطى يسغي أفضل فلا أجر له فيها. قال مجاهد يصبرون ينعمون. يمهدون يسوون المضاجع الوضق المطر قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم أي في الآلهة وفيه تخافونهم أن كما يرث بعضكم بعضا يصدعون يتفرق يتفرقون فاصبع وقال غيره ضعف وبعث لغتان وقال مجاهد السوء الإساءة جزاء المسيئين قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروف قال بينما رجل يحدث في كندة، فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمنة هيئة الزكام ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متفئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل, فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين وإن قريشا أفضأوا عن الإسلام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 فارتق يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر ألف لام من غيبة الروم إلى قوله سيغيبون والروم قد مضى نظر الكلام في الدخان أن العلماء ذكروا له ذكروا فيه ثلاثة أقوال أحدها هذا القول أنه نتيجة ما أصاب كفار غريش من الجوع نتيجة البحر وكان ينظر أحدهم من السماء فيرى كهيئة الدخان من شدة الجوع فأنزل الله تعالى فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فهو عذاب لهم وقيل إنه يوم بدر وقيل يوم القيامة وجمع المفسرون بين الأقوال بأنه يمكن أن يكون الدخان في هذه المواضع الثلاثة جميعا فكان في عهد كفار بريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم بدر كذلك ويكون يوم القيامة باب قوله تعالى لا تبديل لخلق الله اي دين الله خلق الأولين دين الأولين والفطرة الإسلام. قال حدثنا عبدان. قال أخبرنا عبد الله. قال أخبرنا يونس بن الزهرى. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا رأيرت رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جذعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم نعم الفطرة ابن آدم مصطور على الإطرار بخالقه قبل أن يأتيه الوحي وقبل أن يعقل أو الله في فترته الاعتراف بخالقه وأنه ربه لا رب له شوى لذا تجد الطفل إذا بدأ ينطق وذكر الله رفع أسبوعه إلى السماء فطرة والحديث كل مولود يولد على الفطرة أي على التوحيد معرفة الرب تبارك وتعالى ليس معه شرك ولا الفراس فيولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني إن تسلط عليه الأبوان أو من يقوم مقامهما فانحرف به عن هذه الفطرة إلى دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الوثنية تغيرت الفطرة بسبب من تسبب في تغييرها وإن هيئ الله له من ينمي فيه فطرة الله فيربطه دائما بربه ويحذره عن الانحرافات، نشأ سليما وبجي على فطرته حتى يأتي الشرع يأتي العقل ويأتي الشر والناس تختلف آجالهم فمن ما على الفطرة ما على العهد الأول ما على العهد الأول الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة ما س قبل الحنس وقبل أن يأتي وحي ما س على فطرته فلا يعذب فإذا أدركه أدرك بلغ الحنس وأدركه الشرع أت الشرع نبي بعث أو من يدعو بنأوة الأنبياء فحينئذ إما أن يؤمن فيجتمع له فضل الفقرة وفضل الإسلام والإيمان ويكون نور على نور فأرى مؤمنا وإما أن يرفض ويرد الشرع ويعرض عنه فلا تنفعه الفطرة لا العهد الأول لا ينفر عهد أول وعهد ثاني العهد الأول فطرة والعهد الثاني أدلة الشرع فإذا أدرك الشرع وآمن به ايتمعت فيه الفطرة فكان من المؤمنين وإن أتى الشرع ورده وأعرض عنه لا تنفعه الفطرة أي لا ينفعه العهد الأول أما إذا لم إذا مات ولم يدرك العهد الثاني فينفعه العهد الأول وهو الفطرة إذا يقر الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صورة لقمان باب قوله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذات ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم نعم قال الشرك أعظم الظلم كلمة الظلم كلمة تتناول ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره فظلم العبد لنفسه تارة يكون بالشرك الأكبر وتارة يكون بما دون ذلك فإذا كان بالشرك الأكبر ومات عليه فلا حظ له في مغفرة الله ولا نصيب له في الشفاعة بل هو من الخالدين في النار وإن مات ظالما لنفسه بالموبقات التي دون الإشراق بالله فهو تحت المشيئة كما دلت على ذلك نصوص الوعد وظلم العبد لغيره أنواع من الظلم أنواع متعددة ظلم بالقتل وظلم بما دون القفل من الاعتداءات وظلم بأخذ المال بأي وسيلة من الوسائل سواء بالغش في البيع والشراء أو بالمماطلة مماطلة الناس حقوقهم أو بالغش في الإجارة أو في العمل الوظيفي تحايل والتلاعب أو السلب والنهب والاختلاس والسرقة والربا هذه كلها أنواع من أنواع الضب تتعلق لحق المخلوقين وكل ظلم للمخلوق فهو ذنب يعاقب عليه الأبد ويؤخذ منه يؤخذ منه ولابد لا يعفو الله عنه لذا جاء في الأثر الدواوين ثلاثة يعني الدواوين التي تدون على المكلفين ثلاثة ديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم في الدماء والأعراض والأموال هذا الديوان لا يتركه الله لا قليل ولا كثير وليأخذ للمظلوم ممن ظلمه في ماله أو أرضه أو دمينه حتى اللقمة كما تبت في حديث عبد الله بن أنيس وديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله تبارك وتعالى شرك الأكبر والكفر الأكبر للنفاق الاعتقادي وديوان لا يعبأ الله به وهو ما كان من القصور أو الستكاب شيء من المعاصي. فيما يتعلق بحبوب الله تبارك وتعالى فالله يتوب على التائب لا يغفر للمستغفر وينفو سيئات التائبين المؤمنين لا يعبؤ الله به والشاهد من هذا أن الظلم العظيم هو الشرك بالله تبارك وتعالى الذي لا يغفره الله بما في قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم تفسر به الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك شرك أكبر أولئك لهم الأمن وهم مفتدون ف... يقول هل يجوز تطبيق أحكام التجويد في قراءة غير القرآن أم أن أحكام التجويد تطبق في القرآن فقط أحكام التجويد التي هي معروفة البدود والادغامات والإخفاء والإظهار ونحو ذلك هذه خاصة بالقرآن الكريم لكن لا بد في لغة التخاطب لا بد في لغة التخاطب من, من مراعاة اللغة العربية ومن طبق اللغة العربية تحدثت له كثير من مسائل التجويد فلا يظهر لي أن قواعد التجويد تطبق في كل كلام وإنما الذي ينبغي أن يطبق في الكلام اللغة العربية وقواعدها لا شيء ما فيما يتعلق بالعبادة كالأذان والإقامة وأذكار الصلوات والذكر على اختلاف أنواعه ولغة التخاطب عموما بين الناس إلا أن لغة التخاطب غلبت عليها اللغات العامية والمحلية ففقد الكثير والكثير من اللغة العربية بسبب تخاطب الأسر باللغات الدارية العامية كل حي كل قبيلة وكل يعني لهم لغة تخصهم حتى إن بعض القبائل لا تحسن لغة القبيلة الأخرى إذا تكلمن وسببه أنهم ما تعودوا هم أرب ولكن ما تعودوا ما عودوا ألسنتهم على اللغة العربية ففقدت منهم كثير من قواعد اللغة العربية وحلت محلها اللغات الدارية <سؤال> نعم <سؤال> آه؟ آه. الأبان الأبان الأبان الأبان <سؤال> الأبان لا لابد من المراعاة تبق دوائد اللغة العربية فيه ما تجميل؟ من راعة دوائد اللغة العربية فيه برئة دمته ما من يشير بإصبعيه عند قراءة حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف في يشاء؟ لا يلزم من إشارة بالأصبع التشبيه. لا يلزم منه التشبيه والذي يرفع أصبعيه أول نعم ولا يقصد أن أصبعيه تشبه أصابع الرحمن لا يظهر لي فيها شيء ولكن تركها يجبع التساؤل ترك رفع الأصابع يجبع التساؤل بالخلاف بين طلبة العلم فالترك أفضل وأفضل <تصفيق> بسم الله عليك جاء علي يوسف من أصابع رحمه الله أنه أخرج الجهمية من السنتين والسبعين فرقة فما وجه ذلك؟ هو غيره من أمة السلف أخرج الجهمية من السنتين والسبعين فرقة لأن الجهمية أنكرت ما أثبته القرآن. نفس ما أثبته القرآن من إثبات الله وصفاته وأفعاله في القرآن الكريم هم نفوا ذلك ونفيهم تكذيب للقرآن هذا وجه ذلك نفيهم تكذيب للقرآن الكريم ومن كذب القرآن أو كذب شيئا من القرآن فهو كافر كفر أكبر إن لم يتب إلى الله عز وجل قبل مماته نعم. الشيخ من بعد ذكر من من بعد ذكر المسلمين من هذه. لا شك لأنهم من أهل البدع ليس بدعة واحدة بل بدع متعددة اللي جمع بينها الإخوان المسلمون بدع متعددة. فهم من الفرق هم, هم من أهل البدع حتى يطرق ما عليه من البدع المخالفة لمذهب أهل السنة والجمع هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ يجوز بشرق أمن الفتنة منها وعليها نظر رجل أن يعتكف، فما قبل أن يعتكف؟ فهل يجوز لأحد من أولاده أن يعتكف عن؟ نعم. ياسن على الصوم. ما من جلد الخنزير، وكذلك المصنوعة من جلود الميته نرجو التفصيل في المسألة. <تصفيق> <تصفيق> ما حكم جلسة الثياب من جلد الخنزير وجلود، وكذلك المصنوعة من جلود الميتة؟ لا يجوز للمؤمنين لا يصح للمؤمنين أن يلبسوا هذه الأنواع التي أصل أصل فيها النجازة فهي مصنوعة من حيوان نجس خنزير نجس مثل الكلب أخذ والميت نجسة لكن الميتة إذا دبغ وهي مما يؤكل لحمه إذا دبغ الجلد جلد الميتة فإنه يجوز أن يستعمل حذاء وافتراشا ولا حمل لكن الخنزير لا يجوز ولا دبغ على القول الصحيح امرأة شامل ومريضة بنقص الحديد ونصح الطبيب عدم الصيام، وعليها أيام من رمضان الماضي تسأل ماذا عليها علما أنها لا تستطيع قضاء ما عليها في الأيام المتبقية في هذا الشهر يبقى عليها دين حتى سصح ما كان عليها من الشهر من العام الماضي يبقى عليها دين فإذا صامت هذا الشهر وانتهى الشهر ومن الله عليها بالعافية فعليها أن تقضي الأيام التي فاتت من العام الماضي وتطعم مع كل يوم مسكينا من المسلمين وهذا الشهر القادم إن صامته وإن عرض ما لا تطيق معه الصوم فعليها القضاء إذا برئت فتبدأ بتضاء بالأيام العام الماضي ثم بالأيام التي تفوتها من العام الذي بعده ما شكم من مات من أطفال الكفار الذين لم تصلهم الدعوة شكم أبناء الكفار الذين يموتون قبل الحنس يعني قبل البلوغ في الأحكام الدنيوية يعاملون معاملة آبائهم يعني لا يدفنون في مقابر المسلمين وإنما في مقا في مقابر آبائهم هذا فيما يتعلق بالحكم الدنيوي وأما في الحكم الآخروي فهم يعاملون معاملة أهل الطورات ثبت بذلك حديث أن من مات قبل أن يجري عليه القلم وقبل أن يعرف شيئا من العلم والشرح كأفصال المشركين وأهل الفترات والصم البكم الذين ليس لهم وسيلة ما معرفة شيء من الدين هؤلاء يرسل إليهم يوم القيامة رسول من الله عز وجل ويأمر الله بإخراج عمق من النار يلتهب ويأمرهم الرسول بدخول النار يقال لهم ادخلوا النار فالمطيع يدخلها من سبقت له من الله الحسن يدخلها وتكون عليه برضا وسلاما جنة ومن أبى فهو العاصي إليها دعًا ويقول من أهلها الذكر بالطيب رحمه الله أقوال أهل العلم واختار هذا القول في الأصناف الأربعة أبناء الكفار الذين لم يدركوا لم يبلغ الحلم والذين ما بلغتهم دعوة الإسلام ولا عرفوا عنها شيئا ولا سمعوا شيئا والمجنون الذي ذهب عقله والعقل مناطق التكليف والمخرف الذي فقد شعوره ووعيه يوقفون يوم القيامة ويرسل إليهم رسول يأمرهم بدخول نار تلتهب أمامهم فالمطيع لا يبالي يدخلها قاعة لله فتكون عليه بردا وسلام، والعاطي يمنع فيدعو إليها دعا أي يدفعو إليها بشدة فيقول من أهلها السؤال الأخير أحمد الله إليكم إذا جاء الرجل لكي يصلي في الجماعة فقرأ الفاتحة فتبر إمام ورك والرجل ما قد أتم الفاتحة فهل يكمل الفاتحة أم يرتاع علما بأن الإمام سريع في الرفع من الركوع إن كان مسبوحا إن كان مسبوحا وبدأ في فاتحة الكتاب وركع الإمام فلا حرج أن يركع معه ويقطع القراءة لأن المشبوك إذا فاتته قراءة الفاتحة ولا ركع لحق الركوع أذأ ركعته عن قول الصحيح وهذا إذا بدأ يقرأ فركع الإمام لا يمكن أن يكمل القراءة ثم يدرك معه الركوع بل رب ما تفوته ركعه وتفوت المتابعة. ف عليه أن يتابع إمامه. أما إذا كان على وشك الإكمال لقراءة السفاح، ويمكن أن يدرك الإمام الركعة، فعليه أن يكملها لأنها فرض وكم الأركان.